لهم إسرارا فقلت لهم إ س ر اسماء ر ا ا فقلت ت ف ر ر و ا ب ك إنه ك ن الله ر ي س ا س الحسنى ع ي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 قال ل جعل ه لكم الرب أ ض س ا ط ا لتسلكوا م ن ه ا س ب ل اعصوني فجاجا قال نوح ربي إنهم رب واتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أ ض ل وقال ا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا مما خطيئاتهم ر تزد أ غ و ف أ د خ و نوح ر فلم ي ج د ا الله لهم من دون رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إ ن ك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي والوالدي لي ولمن دخل بينك لفضيله ا ل ن ي ن و ا ل م ؤ م ن ا ت و ل ا ت ز د ا ل ظ ا ل م ي ن إ ل ا ت ب ا ر ا